لَنكُمُ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْأَدَوَ صَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلاً مَّا تَسْمَعُونَ وَقَالُوا إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ قُلْ يَتَوَفَّاكُمُ لَكُلِّ مَوْتٍ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبَصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا لَنَعْمَلَ صَالِحًا إِنَّا مُؤْمِنُونَ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 نسينتم وذوقوا عَذَابَ بالخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بأياتنا الذين إذا ذكروا بها خضروا سجدوا وسبحوا بحمض ربهم وهم لا يستكبرون تَجَافَتْ نُفُوسُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبًّا خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَ لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسطوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم وقيل لهم ذوق عذابنا الذي قلته به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم وَمَن أَظْلَمُ مِمَ ذُكِّر بِآيَاتِ رَبِّهِ فَمَعْرُضٌ عَنْهَا إِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُتَّقِينَ وَلَقَد أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُون فِي مِرْيَةٍ مِن لِقَائِهِ وَجَعَلَ هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يغصر بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون وَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَثْنَا بِنْ قَبَلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاعِينَ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 فأعرض عنهم وانتظر إنهم